Subhan min aziz, la yudam, wa malkil la yuram, wa la yu'ajizuhu l'intiqam. al wal-arḍ wa ma fi وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وصدق محمد عبده ورسوله المفضل على سائر